بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت تمود وعاد بالقارع 117. وأما فمود فأهلكوا بالطاغية 118. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 119. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِي جَاصَرُعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَوْيَةٍ فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَا قَبْلَهُ وَالْمُتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والدبان فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشق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 119. فلك عني سلطانية 110. قذوه فغلوه 111. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا